SMANI محبوب قلبي لا تسيلوني عن محبوب قلبي لا تسيلوني مذوب من القل��ility عيوني حب حسين جننني سلاح حتى العقل مني حب حسين جننني سلاح حتى العقل مني وذا تيبا يمر لحظة عليا رغم عني أحب ومو بداية وذا تيبا يمر لحظة عليا أحس بالدنيا كلها الدور بيا أحس بالدنيا كلها الدور بيا إذا مرقر إسمي الفطول دوني عم محبوب كربي يا تسلوني أذوب من القرار وكل شعيوني عم محبوب كربي يا تسلوني من القرار وكل شعيوني حب حسيني جنني سنة بحد العقل مني تحسيدي جنّني سلب حتى العقل مني وبقت شوقي إنا عابس سمّوني وبقت شوقي إنا عابس سمّوني مغرم في هواه وقلبي ذايد حبيبي أغلى من كل الحبايق مغرم في هواه وقلبي ذايد حبيبي أغلى من كل الحباية هي اللي تنوم بيا بي لا تعاتل هي اللي تنوم بيا بي لا تعاتل ألف واحد اللي بدلك ما يغيروني الآن هنحبوب جوبي منال اااه مشريو حبي حسين جننني سلب حتى عقلي مني حب حسين جننني سلب حتى عقلي مني وقد شوقي نار شمس تاخذ ضوى من نوري خده قل شلون قلبي ما يودني شمس تاخذ ضوى من نوري خده شلون قلبي ما يودني اذا جبرني بيد الهز مهدي اذا جبرني بيد الهز مهدي ترى المفروض من متك عد تعذروني Al-Mahbub-Karbi, <محبوب> لا تسيلوني أذوب من القرار وكل شعيوني عم-Mahbub-Karbi, <محبوب> لا تسيلوني أذوب من القرار وكل شعيوني Hsini jenna ni Sina b'hat t'al'aqil minni Hsini jenna ni Sina b'hat t'al'aqil minni Udka tshoki na'aqil minni نحسين ورفاله يا بين المحبين تعنا حدود قلب بشوق نحسين ورفاله يا عشيق بين المحبين وقلت لهم لا حب ذاكن العين وقلت لهم لا حب ذاكن العين اذا راح كل ترابيني تنسيني اذوب من الغرام وش يدوب حب حسين الشاعر الحسيني ابو زينب البهادلي اداء أحمد البهادلي الهندس الصوتية محمود الشمري وأحمد الشملي الحان حيدر اللامي التوزيع فاضل الزياد التصوير والموانتات علي جليل المنصور